Yəh, yəh, yəh Qan azalım, sədiki, və somt qamzı Qanla ki, nəqdərti, ən, akunə nəqəm Qanlıqın, azıqı, həşirə, səmü təyək Nəşək təbqəlb, hədiyət, nəbədi Wafi bəyətini, nəyətə bilə, rəhmət, əu nəbədi Qanlıqı, tədərəb təşəbətə, ابي لا يرحم اخواتي ماتوا والباقون ظلوا كانهم اشباح انا صوت وسط الجرح انا النغمه وغمو الصوره اخترت ظلاما سرق ضياءا وبات الحب انطفئ نزاح انا الهاشيره انا صوتي انا لم ازل من على الطّّاح رصّت طريق الجاثمة والطّّاح وجدت في الفيلق حقا جديدا بذلت حياتي وفيها أوديد سلاحي فنادي وأسلوبي فن أنا فارس لا أنهزِم وفي وجهي الردى أقول ما لن بسقط بك في أو ذا السنة ذراعي تكسر لكن على الشرف ظل فقط صوتك من كل الوديان بواسمته رقمك كل اداه والهوان فقط انت و وفيك في يوم وفي عين خيوط اصول ميه في سلام هو في الروح كانه ولكن قلبي على السم يقو بقى توصد صوتي يجاوب على وتن الخوف أعازف وفي كل لفتة سيفي يغني فنصري هو اللحن والعزم عازف تحطم كل أسرة والنبط ساكن ومع كنت على الحق من يباطل ويسحف فوق الجراح كما السهر يورق في سفحوان صارخت بكل اسم من لكن أحب صادا يبقى دليلا لمن جم أرائي زرعت القوات في الجيل باديس وبقيت أنشد نصري دي قلبي أنا الصوت وسط الجراح أنا النغمة ورغم الصراخ انا الهاشرة انا الامل وان خفت صوتي انا لم ازل انا لم امت بل اصبحت لحن يعلو في صوتي كل من قاون